يعني بالنسبة للعطورات التي فيها الكحول يعني ترجع إلى قضية هل الخمر نجسة العين أو لا يعني أكثر أهل العلم أن الخمر نجسة العين أنها نجسة قال الله تبارك وتعينما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس ورجس معنى نجس فقالوا نص هنا على أن الخمر نجسة فإذا كانت نجسة فالنجسات إذا أصابت الثياب أو البدن مطلوب ماذا غسلها كالبول وغيره إذا صاب البدن يغسل لأنه نجس فقال إذا كان كذلك والآية تقول تقولنا الخمر نجسة فإذا يجب أن تغسل إذا أصابت الثياب قالوا وهذه الكحول هي خمر سواء كانت خمر من العنب أو التفاح أو التمر أو غيرها من الأشياء التي تتخذون منها خمرا قال فإذا كانت كذلك فهذه الكحول نجسة وبالتالي إذا أصابت البدن أو أصابت الثياب يجب غسلها. فكيف الذي يجي ويضع هذه النجاسات على جسده، وإن كانت رائحتها طيبة، لكنها نجاسات في النهاية، واضح؟ نعم. القول الثاني لأهل العلم أن الخمر ليست نجسة العين، ليست نجسة العين، وإنما النجاسة التي فيها هي نجاسة حكمية، يعني نجاسة إن شربها حرام، شربها حرام، لأن الله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس قال من عمل الشيطان فنسب هذا الرجس إلى الشيطان فليس المقصود النجاسة العينية والحكمية هذه وإنما لأنه من عمل الشيطان قالوا بدليل أنه ذكر معها الأزلام والأنصاب والميسر وهذا أشياء ليست نجسة في عينها يعني من جاء إلى الميسر مثلا لمسه بيده أو الأصنام لمسها بيدها وكذا لا تكون نجسة لا تكون تنجست، وهذا القول هو الصحيح أن الخمر ليست نجسة العين وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه تحريم الخمر اللي قول الله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسوا من عمل الشيطان فاجتنبوه يقول أنس بن مالك وكانت معهم يعني دينان من الخمر فكسروها حتى سالة الخمر في شوارع المدينة يقول أهل العلم ولو كانت نجسة لأنهاهم النبي عن ذلك لأن لا يجوز وضع البول النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا اللاعينين قال ومن اللاعين قال الذي يتخلى في طريق الناس وظلتهم يعني يضع النجسة في الطريق فكيف الخمر سكبت في طريق الناس فلو كانت نجسة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن ذلك ولكنه لم ينهاهم عن ذلك فدل على نجاستها يعني معنوية وليست حسية نجاسة معنوية وليست حسية وبالتالي تكون الكحول التي في العطور ليست يعني نجسة على الصحيح ان شاء الله تعالى وبالتالي يجوز استعمالها وإن كان الإنسان تركه احتياطاً طيب يعني استعاض عنها بالأطياب الطبيعية التي ما فيها كحول فطيب إن شاء الله تعالى هنا.